يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهلا إن أرسلنا إليكم رسولا رسولا شاهدا عليكم كما أرسل فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء فطروا به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن اللَّهُ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ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 وأقيم الصلاة وأتق الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدمون لأنفسكم من خير تجدوه عند الله